بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذا هو يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر ذي الحجه لعام سبع وثلاثين وألف ونحن في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب المنتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله قال رحمه الله في كتاب الجنائز في أبواب غسل الميت قال رحمه الله باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه فقال بل أنا وارساه ما ضركي لو متي قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك رواه أحمد وابن ماجه قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لو استقبلت من الأمر ما سدبرت ما غسل رسول الله صلى الله ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه قال رحمه الله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 وزدنا علما وعملا ما زال الحديث في كتاب الجنائز وقد قرأنا في الدرس السابق باب عيادة المريض وبينا وجوب عيادة المريض وجوبا كفائيا وأنه تتأكد عيادة المريض في حق بعض قرابته وأهله ومن يسر ماذا المريض بزيارتهم وأن معنى حق المسلم على المسلم بمعنى الواجب أو أنه مما لا ينبغي تركه وأنه يتأكد بحيث يكون إما وجوبا أو مسنوناً مندوباً مؤكدا شبيهاً بالواجب وذكر الإمام المصنف الاحاديث الثابته الداله الدالة على فضل عيادة المريض وأنه قد أجمع أهل العلم على فضل عياده المريض وأن من عاد أخاه المسلم فإنه لا يزال ماذا في مخرفة الجنة وقلنا المخرفة المراد بها ماذا؟ جن الجنة وثمارها جن الجنة وثمارها وأنه تشرع عيادة المريض في أي وقت دون تحديد أن ذلك راجع إلى مصلحة من مصلحة المريض وأن ما ورد من ان بعض الأمراض لا تعاد كمرض العين ووجع الضرس والدملي أنه لا يعاد أن هذا الحديث حديث موضوع أنه حديث موضوع وذكرنا أنه قد لا يعاد المريض إذا كان مرضه ماذا مرضاً معدياً قد يؤذي غيره من المسلمين وانه يرعى في زيارته ما كان أصلح في مدة الزيارة ووقتها والحديث فيها ثم ذكرنا حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وبينا فضل هذه الكلمة العظيمة وكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص ثم حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وأن الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب وأنه يجب تلقين الميت فإن كان قويا يستطيع أن يتحمل فيقال له يا فلان قل لا إله إلا الله وإن كان ضعيفا فتعرض عليه بأن يقال في المجلس لا إله إلا الله وأنه يستحب توجيه الميت إلى القبلة ويستحب تغميض عينيه وتسجية الثوب عليه بمعنى تغطيته وذكرنا ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من تغطية الميت إذا مات ومن توجيهه الى القبله واستدلنا بحديث البراء بمعرور لما ماذا طلب أن يوجه إلى القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة أصاب الفطرة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ثم بوب المؤلف رحمه الله باب استحباب تجهيز الميت والمسارعه بتجهيزه وقضاء دينه ثم ذكر المؤلف رحمه الله استحباب ماذا تسجيه الميت كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل بوالد جابر بحضرة النبي وكان ذلك إقرارا وجواز تقبيل الميت وبيان أن غسل الميت فرض كفاية كما ختمناه في الدرس الماضي وأنه يحرم كسر عظم الميت كما يحرم كسر عظمه حيا وأنه يجب ستر ما يراه المغسل مما ذا من الميت وتوقفنا هنا في باب غسل أحد الزوجين الآخر ذكر حديث عائشة قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع. قيل ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأسه توجعا فقال بل أنا ورأسه وهذا دليل على أن ذلك كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك رواه أحمد بن ماجه الحديث أصله في البخاري لكن ليس فيه ذكر التغسيل والتكفين ليس فيه ذكر التغسيل والتكفين ولفظت وغسلتك قيل قال أهل الحديث لم يقولها إلا محمد ابن إسحاق كأنهم فردا فردا بها لكن عند النساء وأحمد فهيأتك هكذا فهيأتك ودفنتك قال العلماء قوله صلى الله عليه وآله وسلم فهيأتك عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل والتكفين والحمل وغيره نعم. ثم ذكر حديث عائشة أنها كانت تقول لو استقبلته, أو لو استقبلته من الامر ما استدبرته في رواية لو استقبلنا كانت تكلم عن ماذا؟ عن أمهات المؤمنين ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وكذا رواه أبو داود الطيالسي وابن الجارود وابو يعلى وابن حبان وحسنه الألباني وهو حديث صحيح, حديث صحيح وقد ذكرنا أن الصديق أوصى, أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته أين ذكرنا في باب الغسل في غسل الميت في باب غسل الميت ذكرنا هناك أن هذا الأثر أخرجه الدار قطني بإسناد فيه ضعف قد حسنه الحافظ وتابعه الألباني وجاءت أثار كثيرة صحيحة تحسن بمجموعها ان نساء أبي بكر قمنا بتغسيله قمنا في الباب مسألتين الأولى حكم تغسيل المرأة لزوجها قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا ما جماعا ودليلهم حديث عائشة لو استقبلنا أو لو استقبلت ما وما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء، وقد غسل نساء أبي بكر أبا بكر رضي الله عنه، وغسل أبا موسى وغسلت امراه أبي موسى أبي موسى الأشعري، وأوصى جابر بن عبد الله أن تغسله ماذا امرأته. قال أحمد ليس فيه اختلاف بين الناس في أنه يجوز أن المرأة تغسل زوجها لكن هل تقدم هي على الرجال؟ نعم لا شك انه إذا أوصى تقدم لكن ان لم يوصي ورغبت هي أن تغسله هل تقدم على الرجال؟ فيه وجهان عند الشافعية فقيل تقدم لأنها أقرب إليه وقيل بل الأولى الرجال قيل الأولى الرجال والصح عند الشافعية أنه يقدم الرجال لكن إذا علم يعني علمنا أنه كان مما يحبه الميت مثلا أن تغسله زوجته ماذا جاز ذلك المسألة الثانية حكم تغسيل ماذا الرجل زوجته عكس المسألة هذه ذهب الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بعض أهل الحديث إلى جواز تغسيل الزوج زوجته استدلالا بحديث من؟ بحديث عائشة لما قال لها النبي ماذا؟ لو مت قبلي فغسلتك في نواية النساء وهي أصح ماذا؟ ماذا قال النبي؟ هيأتك يعني كل ما يلزم من الغسيل والكفل وعمم قوله صلى الله عليه وسلم فهيأتك ودفنتك يدخل فيه ماذا؟ غسل الميت وذهب أبو حنيفة والثوري ورواية عن احمد أنه ليس للزوج أن يغسل زوجته وقالوا لبطلان النكاح بينهما لأن الموت فرقة بينهما تبيح ماذا أختها وتبيح رابعة لكن هذا القول مردود وهذا القياس مردود بل الصحيح أن للمرأة ماذا أن للزوج ان يغسل ماذا زوجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتاكد لو كان ماذا لو كانت وصيه يتأكد ذلك لو كانت المراه اوصت بذلك لكن هل نعيد نفس المساله هل يقدم النساء من الرجل الاولان يقدم في هذه الصوره ماذا النساء ان يقدم النساء لكن لو اوصى قدم على من على النساء هل للرجل مساله هل للرجل ان يغسل امه وبنته وأخته من محارمه ذهب مالك رحمه الله والاوزاع والشافعي الى ان له ذلك لكن قيدوها بقوي قيد ماذا من فوق الثياب من فوق ماذا الثياب وقال ابو حنيفه واحمد ان لم يوجد احد ييمم يعني ليس لماذا ليس له ان يغسل ماذا محارمه قال ابن قدامه وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسلوا احد من النساء ولا أحد من النساء غير من ذكرنا من الرجال وإن كن ذوات رحم محرم وهذا قول اكثر أهلهم أنه ماذا عنده أنه لا يغسل الرجل ماذا بنته أو ماذا أمه أو أخته نعم حديث نعم. نأتي إليه نعم إذن ماذا في الباب أربعة مسائل ذكرناها الباب الذي قال رحمه الله باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه اذا كان جنوبا. البيهقي تذكرت البيهقي يقول عائشة تلحفت وهي تقول لو ماذا لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ نساء. إلا نساءه. فيقول البيهقي ما تلحت عائشة تلحفت على ذلك ولم تتلحف إلا على ماذا؟ إلا على ما يجوز. نعم. قال رحمه الله باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إليه إلى أحدهما قدمه في اللح وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه قال ولي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح او كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم قال وروى محمد بن اسحاق في المغازي باسناده عن عاصم عمر عن عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حمضله فسألوا أهله ما شأنه فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة قال رحمه الله عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه. فقالوا يا رسول الله أشهد هو قال نعم وأنا له شهيد. رواه أبو داود. باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جلباً. عقد المولى رحمه الله هذا الباب ليبين أن الشهيد لا يغسل أن الشهيد لا يغسل. والخلاف في الجنوب هل يغسل الجنوب؟ أو لا يغسل سيأتي وكذا أضاف مسألة لم يذكرها في الترجمة وهي هل قاء من ماذا يقتل في المعركة من غير العدو كان يقتل نفسه بخطأ أو يصيبه سهم من مسلمين خطأ هل يلحق بحكم الشهيد أو لا الشهيد من هو الشهيد من قتل في معترك مع الكفار امرأة كان أو رجلا أو حرا أو عبدا أو صغيرا أو كبيرا أو صالحا أو فاسقا فالشهيد هو من يقتل ماذا في المعترك والشهداء كما تعلمون لا كثير لكن الشهيد إما شهيد المعركة أو شهيد ماذا المرض جيد المبطون جيد وإما ها والغرق لكن بباب التصنيف يعني الحقيقي هو شهيد ماذا المعركة والثاني هو اما المرض وما يلحقوا ماذا بالمرض جيد ما يلحقوا بالمرض والحديث هنا في ماذا شهيد الذي قتل في معترك مع الكفار وتعلمون الخلاف إلى متى يبقى تبقى مسمى الشهادة هل يقتل في المعركة لو بقي زمن يسيرا هل يلحق بالشهداء أو لا خلاف بين علماء منهم من قال إذا مات مباشرة ألحق بهم إذا كان الفاصل طويلا لا يلحق بحكم الشهداء ذكره العلماء في بواب الفقه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد أحد الوقع الشهير التي قتل فيها سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان النصر لهم فلما نزل الرومات من جبل أحد ماذا أغار خالد رضي الله عنه قبل الاسلام أغار عليهم من فوق جبل الرمات اوقع فيهم مقتلة عظيمة قتل فيها ماذا سبعون رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم حمزه ومنهم مصعب بن عمير ومنهم والد جابر بن عبد الله وجماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم نزل قول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال الله, وقال الله عن الرمات إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم الآية وقال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وتعرفون سورة آل عمران حكت واقعة أحد حكاية ماذا مفصلة تحتاج إلى تدبر وتأمل واطلاع على كلام المفسرين قال ثم يقول صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر وأخذ للقرآن هذا شرف عظيم لحامل القرآن أو من يحفظ بعض القرآن وهذا الحديث صريح في فضائل حفظ القرآن أو حفظ بعضه لأن النبي يعلم ماذا التقديم مقرونا بأي شيء بأيهم أكثر أخذل للقرآن والمراد به هنا حفظا المراد به أيهم أكثر حفظا للقرآن فإذا أشير إلى أحد له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي والصحى ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم والحديث كذلك صحيح سؤالي هنا لماذا أورد زيادة أحمد وما اكتفى برواية البخاري أحسنت أن الحديث الآن رواية أحمد فيها نص من النبي ماذا قال؟ ولا تغسلوا أما الأولى ولم يغسلوا جيد فهنا نص صريح من النبي أن عن عن تغسيرهم الحديث الأول حديث جابر أخرجه البخاري في مواطن كثيرة ودائما نحرص على ذكر البخاري لأن تراجمه فيها ماذا؟ فوائد فقهية سريعة في باب من يقدم في اللحد وباب في الصلاة على الشهيد وباب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد وباب من لم يرى غسل الشهيد وباب اللحد والشق في القبر وباب من قتل من المسلمين يوم أحد منهم حمزه وابن اليمان واناس بن النضر ومسعب ابن عمير مصعب بن عمير ثم ذكر حديث محمد بن اسحاق في قصة ماذا في قصه غسيل الملائكه حمضه الراهب بن عامر قال إن صاحبكم لا تغسله الملائكة يعني حمضا فسألوا أهله ما شأنه فسأل صاحبته زوجته فقالت خرج وهو جنوب وهو جنوب لما سمع ماذا هاية يعني نداء الجهاد نداء ماذا الجهاد وصيحة الجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة والحديث أخرجه البيهقي وابن حبان صح ابن حبان والحاكم قال النووي في المجموع إسناده جيد وحسنه الباني في الإرواء <كك> ثم ذكر حديث أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه أي الرجل المسلم فأخطأه وأصاب نفسه فقال رسول الله أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله سلام بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو قال نعم وأنا له شهيد رواه أبو داود في السنن والحديث يعني اختلف في تحسينه وتضعيفه من علماء من ضعف الحديث منهم من ضعف هذا الحديث نعم ما حكم غسل الشهيد ما حكم غسل الشهيد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الشهيد لا يغسل قال ابن قدامة وهو قول اكثر أهل العلم ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد بن مسيب يقولان يغسل ما مات ميت ماذا إلا غسل ولا شك أن الراجح هو قول عامة أهل العلم أنه لا يغسل لحديث جابر فإن النبي السلام لم يغسل شهداء أحد بل نهى عن تغسيلهم قال ماذا لا تغسلهم ولذا ذهب الحنابلة وغيرهم إلى ماذا إلى أن النهي أو الأمر للوجوب أن لا يغسلوا فيجب أن لا يغسلوا وينهى عن ماذا عن تغسيلهم قال في الإقناع يحرم غسل شهيد المعركة يحرم حرمته ما الحكمة من ترك الشهيد أن لا يغسل قيل لما تضمنه؟ هذا الغسل من إزالة ماذا أثر العبادة المستحسنة شرعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحى عنه أنه قال والذي نفسه محمد بيده ما من كلم يكلم يعني جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة ماذا كهيئته حين ماذا كلم يعني جرح لونه لون دم ماذا وريحه ريح المسك وجدت حديث كثيرة في باب فضل الشهداء تعلمون الآيات العظيمة في فضل ماذا الشهيد شهيد المعركة الذي يقتل ماذا ابتغاء ماذا ابتغاء لوجه الله تبارك وتعالى اذا فالشهيد لا يغسل سيأتي مسألة هل يصلى عليه في باب الصلاة على الميت وسنستدل بهذه الحادث كذلك هل يغسل الشهيد إن كان جنبا؟ اختلف أهل العلم في ذلك فقيل يغسل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قول أحمد أنه يغسل وهو وجه عند الشافعية ودليلهم حديث الباب حديث من؟ حمضلة حمضلة فإنه غسلته من؟ الملائكة ولذا فرأي الإمام ما هو؟ يغسل. أنه يغسل أنه يغسل ولأنه غسل واجب لغير الموت فلم يسقط بالموت كغسل ماذا؟ الجنابه فالشهيد الجنوب يغسل عند أبي حنيفة وأحمد وذهب مالك وهو قول صاحب يحيى حنيفة والوجه المشهور عند الشافعي أنه لا يغسل انه لا يغسل لأنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة واستدل بعموم الخبر ما هو عموم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ميت ماذا اغسلوا قال ماذا اغسلوا نعم والصواب والعلم عند الله أنه ماذا شرائكم. شهيد تركوا الغسل لأجل ما أثر الدم جيد والجناب غسلها واجب واضح فأيهما يقدم هل أثر إبقاء أثر العبادة المستحسنة شرعا يقدم أم يقدم الواجب وهو ماذا غسل ماذا غسله شراكشي طيب، أيه. فلا يغسل الصحيح أنه لا يغسل لأنه شهيد لعموم الأحاديث في ماذا في عدم تغسيل الشهداء صحيح؟ يقول من قدام في الرد على هذا القول وحديثهم لا عموم له فإنه قضية عين قضية عين يعني قصة شخص. ورد في شهداء يحد وحديثنا خاص في ماذا في حمض وهو من شهداء يحد فيجب تقديمه نعم الحديث الأخير في مسألة ماذا حكم من عاد عليه سلاحه فقتله أو قتله أحد من المسلمين بالخطأ كما قتل بعض صحاب النبي خطأ هل يعد هذا شهيدا فلا يغسل إن عاد عليه سلاحه فقتله فهو شهيد فهو شهيد عند الجماهير كالمقتول في ارض العدو ودليله ان عامر بن اقوى بارز مرحبا يوم خيبر تذكرون في القصه المشهوره في البخاري فذهب ليضربه من اسفله فرجع سيفه عليه على نفسه واضح عامر بن اقوى فقتله واضح فماذا قال النبي عده النبي ماذا شهيدا شهيد. عده النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا جيد ولم يفرد عن الشهداء بحكم، بل إنه ماذا لم يغسل، لم يغسل، ولم يفرد عنهم بحكم. فأشبه لو ما قتله ماذا؟ أشبه ما لو قتله الكفار. نعم. الباب الذي يلي قال رحمه الله. باب لكن انظر حقيقة في الحديث. انظر إلى فضل ماذا؟ انظر إلى فضل آخذ القرآن. وانظر إلى مبادرة الصحابة المبادرة العظيمة لما سمع ماذا؟ النداء والهائجة. خرج ولم ينظر ماذا ولم ينظر إلى أنه جنوب أو ليس بجنوب كانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم متعلقة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى كانت الاستجابة عندهم عجيبة آية عظيمة في الاستجابة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم فكانوا يرون أن الحياة في ماذا في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب صفة الغسل قال رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني إزاره رواه الجماعة وفي رواية لهم بما بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك ان رأيتن وفيه قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها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 حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائما قالت ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدركه الرجال بالقميص رواه أحمد وابو داود نعم باب صفتي الغسل غسل الميت ذكر الإمام حديث أم عطية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب جيد هي بين قوسين عندكم أي لم تذكر هنا جيد لم يرد تسميته في جميع روايات البخاري طيب لكنه ورد ماذا في رواية مسلم أنها زينب في صح توضع في الأصل يصح في, في الأصل لأنه قال رواه الجماعة فقال اغسناها ثلاثة بين قوسين أو خمسة على التخير اغسناها ثلاثة أو خمسة او أكثر من ذلك إن رأيتنا بما ينسد السدر معروف هو شجر ماذا النبق من ماذا يدق ويخلط بالماء وجعلنا في الأخيرة كافورا الكافور ما هو طيب معروف أبيض زجاجي اللون يقول العلماء ماذا يدق فيجعل بين الاكفان جيد في الكفن وكذلك ماذا في الغسل يجعل بين الغسلات كما سياتي يجعل في الاناء ويجعل بين الغسلات كما سياتي او شيئا من كافور أو شيئا على التخير فإذا فرغتن من ذلك ماذا فاذنني اخبرنني بذلك فلما فرغنا فرغنا اذنه أخبرناه فاعطانا حقوه الحقو ما هو ما فوق الورك ما فوق الورك وهو كنايه عن ماذا عن الازار المراد به الإزار فقال أشعرنه إياه يعني ماذا؟ اجعلنا إجعلن هذا الحق ماذا؟ شعارا لها شعارا لها يلي جسدها يلي ماذا؟ جسدها ثم فوقه ماذا؟ الأكفان وكما في حديث النبي في الأنصار ماذا قال؟ الأنصار شعار يعني أقرب الي شبههم بماذا؟ باللباس أو شيء من اللباس الذي يكون قريبا من الإنسان تعني إزاره صلى الله عليه وسلم حديث رواه الجماعة وقد أخرجه البخاري في مواطن كهيرة أخرجه في كتاب الجنائز باب غسل الميت وباب وضوئه بالماء والسدر وباب ما يستحب أن يغسل وترا وباب يبدأ بميامن الميت وباب مواضع الوضوء من الميت وباب هل تكفن المرأة في إزار الرجل وباب يجعل الكافور في آخره وباب نقض شعر المرأة وباب كيف الستار للميت وكيف الاشعار له وباب هل يجعل شعر المراه ثلاثه قرون وباب يلقى شعر المراه خلفها وقد اخرجه في اي باب غير هذه الابواب باقي باب سبق مر معنا وفي روايات لهم ابدأنا بميامنها في الباب ماذا التيمون في الوضوء والغسل التيمون في الوضوء والغسل وخرجه النساء في أبواب متعدده هذا الحديث طبعا ثم قال غسلناها وترا وترا ثلاثه في آخر فضفرنا شعرها ثلاثة قرون يعني الشعر ماذا المفتول فألقيناه خلفها لكن ليس لمسلم فيها فألقيناه ماذا خلفها وهذا من دقة الإمام رحمه الله هذا الحديث في سبعة عشر مثلا نذكرها بجمال اول الحديث أم عطية أصل في أحكام تغسيل الميت قال ابن المنذر ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية وقال ابن عبد البر كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عن أم عطية غسل الميت وتعرفون أن أم عطية تميزت بشي ما هو أحسنت عنايةها بنواة حديث النساء وسيأتينا في الجنائز ثلاث حادث هذا أحدها ثانيا الحديث دليلنا على وجوب غسل الميت وقد تقدم معنا حكاية الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية واجب ما يعني فرض كفاية إذا قام به يكفي سقط عن البدء ما وجد دلالة اغسلنا. اغسلنا. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا استدل به من قال من العلماء بوجوب الثلاث الغسلات للميت وهو قول الحنفية من الشافعية وهو قول الظاهرية والجمهور على أن الواجب في غسل الميت مرة واحدة وطرا ثلاثا قال وطرا والماذا والواحد وتر ثلاثا أو خمسة على التخير والمراد بالحديث استحباب ماذا القطع على وتر وإنما يكفي أقل ما يحصل به الغسل وهو المرة الواحدة كغسل ماذا الجنب ويدل عليه حديث النبي الذي وقصته أو قصعته أو قعاصته الناقة ماذا كما سيأتينا ماذا قال النبي اغسلوه بماء وسد فغسل مرة واحدة هنا اغسلوه بماء وسد لكن كره الحنابلة كراها تتنزيح الاقتصار على الواحدة قال يكره أن يقتصر على واحدة رابعا من المسائل الجمهور على استحباب أن يكون عدد غسلات الميت وطراً فتقطع على الوتر واستحب مالك وهو قول ابن سيرين أن يكون الوتر ماذا بقدر ما يحتاج إليه فإن احتاج إلى ثلاث أو خمس جاز ذلك واستحب أبو حنيفة والثوري وأكثر أصحاب مالك أن يكون ثلاث غسلات فقط لا يزاد عليها وقاسوه على غسل الجنابه ثلاثة واستحب الشافعية والحنابلة أن لا ينقص عن ثلاث ولم يحدد الأكثر وليحمد رواية أنه لا يتجاوز سبع غسلات لأن مثلا ماذا قال اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتون سبب الخلاف كما ذكر ابن رشد قال معارضة القياس للأثر في حديث عم يقتضي أن يكون كم يكون ثلاثة واضح ويقاس أن الميت كالحي فهو يغسل ماذا؟ ثلاثة في الجنابة جيد لكن من زاد أخذ برواية ثلاثة أو خمسة أو, ماذا؟ أو سبعا فالحنفي يقول نقيسه على الحي الحي إنما يغتسل كم ثلاثة نقول عارض هذا القياس عارض ماذا النص من نص ثلاثا او خمسا او سبعين رايتن ذلك المساله الخامسه صفة غسل الميت كما دل عليه حديث معطيه ان يبدا بغسل اعضاء الوضوء مقدما اليمنى من اليدين ومقدما ماذا اليمنى من الرجلين على اليسرى ثم يغسل سائر الجسد فبعد أن ينجيه استنجيه يعني يوضئه وضوءه للصلاة بمضمضة واستنشاق على الصحيح كما يفعل الحي وهو قول ماذا الجمهور ثم يغسله ماذا الغسلة الأولى جيد هل تكون الغسلة الأولى بالماء القراح يعني الخالص الذي لا يشوبه شيء أم تكون بماء وسدر أم تكون بماء والصدر وكافور هذا خلاف سنعرضه بعد قليل سادساً يستحب كما هو مذهب الجمهور أن يستعمل أثناء الغسل السدر أو ما يقوم مقامه من الصابون أو غيره وإن كان السدر مقصودا لذاته يعني هل يقول الآن قائل هل نستعير ببعض المنظفات الآن الصابونات وغيرها نقول لا السدر مقصود لأنه فيه خاصية سنذكرها إن شاء الله سابعاً يستحب أن يستعمل في غسله الكافور خلافا لياب حنيفة فقال لا يستحب والحديث حجة عليه فإن نفسه قال ماذا واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور وهو لطيف هنا سيأتينا في الباب الأخير إن شاء الله في الدرس دليل على استحباب الطيب لمن للميت لأنه قال كافورا نعم ولن يعيد المؤلف الحديث نعم حتى ثامنا حتى لو كان محرم يا شيخ حتى لو محرم لا سيأتي سيئة استثناء المحرم نعم وقع خلاف في غس صفة الغسل بالماء والسدر والكافور تبهوا معي فكان مالك يستحب أن يغسل الميت أولا بالماء القراح والمراد عند الفقهاء إذا قال القراح يعني المطلق الذي لم يشوفه شيء وفي الثانية بالسدر وفي الثالثة بالماء والكافور وعند الشافعية أن غسلة السدر والتي بعدها ماذا؟ لا يحسبان من الثلاث لأنها انقاء لانه سيكون ماء ماذا ليس ماء عندهم طهور لأنه ماء بسدر فهو ماء عندهم طاهر نعم. وعند الحنابلة يجعل السدر في كل غسلة من الغسلات وقيل يجعل السدر في عند الحنابلة روايه اخرى يجعل السدر في الغسلة الأخيرة والأقرب والله أعلم ماذا لعلي ظاهر حديث انه يغسل بالماء والسدر وفي الغسلة الأخيرة يغسل ماذا بالكافور فلو أتهي الآن بالميت ختم الله لنا واياكم بخاتمة الإحسان فأول ما يبدأ به بعد تجريده من ثيابه وستر ماذا وستر عورته أن ماذا ينجأ جيد يستنجى كما يستنجى ماذا للصلاة ثم ماذا ثم يوضا وضوءه للصلاة يبدا بالميام جيد وتنظف المغابن والمراد بالمغابن الأماكن قد يكون فيها الوسخ كالإبطيني وما بين تحت الركبتين وما بين الأصابع جيد وكذا كذكروا المنخر وغيرها جيد وخلف الأذنين ويزادوا في تنظيفها ثم بعد ذلك ماذا يصب عليه الماء المطلق ثم يصب عليه في الثانية ماذا الماء مع ماذا السدر ماء وماء ماذا مع السدر ثم الثالثة تكون فيها ماذا إما ماء وكافور أو ماء وسدر وكافور واضحنا والمسألة يعني تحتمل أكثر مما ذكرنا نعم أي مسألة توقفنا عندها هل يغسل الكافور هل يغسل الكافور هل يغسل الكافور لا مقصود بقاء الكافور هل يغسل الكافور لا الكافور مقصود وهي المسألة التدينة الآن ما الحكمة من السدر قيل إنه أبلغ في التنظيف ويصلب بدل الميت سبحان الله يجعل فيه صلابة يجعل فيه صلابة لأن لا ينتن بسرعة عاشرا المسائل الحكمة من الكافور كونه يطيب رائحة الموضع قيل لأجل من يحضره من الملائكة وقيل فيه تجفيف وتبريد وقوة نفوذ وخاصية في الصلابة في تصليب البدن وطرد الهوام والسباء وهذا معلوم نعم فله خواص ومنع إسراع الفساد إليه ولذلك لا يغسل الكافور يبقى الغسل التي فيها ماء وكافور تبقى نعم والكافور من جنس الأطيا من جنس ماذا الأطيا بالحادي عشر إن كان ميتة امرأة استحب ماذا نقض رأسها وغسله ثم يجعل ثلاثة ماذا ضفائر ثلاثة قرون الناصية والجانبين وتلقى ماذا خلفها يستدل بحديث أم عطية الثاني عشر يستدل بحديث أم عطية أن النساء يغسنه يغسنه ماذا لا يغسلهن إلا النساء ويستثنى من ذلك الزوج للأحاديث ماذا السابقة مشروعية 13 مشروعية التعاون عند غسل الميت ما الدليل اغسلنا فجعل الخطاب موجها إلى من إلى أكثر من واحدة الرابع عشر جواز تكفين المرأة بثوب الرجل ما وجه دلالة لما أعطاه من يسلم ماذا حقوه وقال أشعرناه إياه نعم الخامس عشر استدل بعضهم ممن تقدم بأن هذا الحديث أصل في أن النساء يقدمون في الغسل على الرجال مطلقاً واضح حتى من قال بجواز أن يغسل الرجل زوجته عندهم هذا الحديث أصل في تقديم ماذا النساء السادس عشر استدل بعضهم بحديث أم عطية في استدلال لطيف سبق معنا في بعض الأبواب تذكرونه أنه لا يجيبه راح قلت يجيبه ر را را راحة تجا <تصفيق> طيب أنه لا يجيب ماذا الوضوء والغسل من غسل الميت والدليل قالوا لو كان الوضوء غسل الميت يجيب منه الغسل لبينه النبي سلم لأنه لا يجوز على على النبي تأخير البيان عن وقت الحاجة فلقال لهم ماذا ثم غسل تغسل أو توضأ المسألة الأخيرة ذهب أحمد تعرفون كما تقدم معنا وإسحاق إلى استحباب الوضوء من ماذا من غسل الميت لما صح في ذلك من اثار أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مجمل المسائل في حديث المعطية هذا الحديث الذي هو اصل في باب تغسيل الميت حديث عائشه إنما ساقه المؤلف لمسألتين ما هما حديث عائشه الطويل هذا ساقه المؤلف لأمرين لمسألتين أحسن قال كما نجرد موتانا أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا هو دليل على تجريد الميت من فيابه لأنها قالت كما نجرد موتانا وأنه معروف عندهم ويلف بعد تجريده يلف شيء على عورته جيد المسألة الثانية التي من أجلها ساق المؤلف الحديث لا قوله وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ولم يذكر في الحديث الكافور وهذا مما استدل به الحنفية على عدم ماذا مشروعية الكافور نقول هنا ذكر الماء ذكرت عائشة الماء والسدر لكن النبي هو الذي ذكر ماذا الكافور نعم اختلف العلماء هل جرد النبي من ثوبه الحديث ظاهره أنه لم يجرد لكن قيل إنه غسل صلى الله عليه وسلم ثم ماذا ثم بعد أن غسل صلوات الله وسلامه عليه بعد أن غسل ماذا نزع هذا الثوب وكما سيأتي أنه كفن في ثلاثة أذو ثواب ماذا سحورية. كما سيأتي جيد فهل نزع أو لا خلاف طويل بين علماء خلاف طويل بينهم نعم الباب الذي يليه نعم. قال رحمه. فيه, فيه دليل على مسألة كذلك احسنت مشروعية الدلك للميت ويقاس عليه ماذا غسل الحي انه يشرع له اي يد الاكناع قال ويدلك الرجال بالقميص قال رحمه الله ابواب الكفن وتوابعه قال رحمه الله باب التكفين من راس المال عن خباب عن خباب بن الارط رضي الله عنه أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم, يت ولم يترك إلا نمره فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدى رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر رواه الجماعة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. قالوا عن خباب أيضا أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت على رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر رواه أحمد أبواب الكفن وتوابعه الكفن في اللغه التغطيه كفن فلان فلان غطاه ومنه سمي كفن الميت كفنا لأن الميت ماذا يستر به؟ والكفن لباس الميت سواء كان لفائف او مخيطا كقميص ونحوه تقدم معنا على ان تكفين الميت عند اكثر العلماء وحكى النووي فيه الاجماع انه ماذا فرض كفايه انه فرض كفايه وانه يكره اخذ الاجره على تكفينه على ماذا قيام بالتكفين اما شراء الكفن يعني يجوز ويكفن من ماله فإن لم يكن له مال فعلى من, فعلى من تجب عليه نفقته من ولده أو والده وإن لم يكن ففي بيت ماذا ففي بيت المال فإن لم يكن في بيت المال وجب على المسلمين جيد وجب على المسلمين وزعه الإمام على أهل اليسار ومن يراه ثم ذكر حديث التكفين من رأس المال هذا العنوان يدلك على أن الإمام صاغ كتابه صياغة ماذا؟ صياغة التراجم وفق طريقة الفقهاء نعم من أول ما يبدأون في الكفن ماذا يقولون؟ ويجب أن يكون الكفن من رأس المال لا من الثلث من رأس المال كله ما ثمرت المسألة سنذكرها ولذلك الإمام نعيد دائما يبوب على طريقة الفقهاء إذا عنده في الباب حديث إذا ليس عنده حديث لا يذكر المسألة واضح حتى لو كان الحديث ضعيف يذكر لأجل ماذا أن يناسب سياق الفقهاء وما به ذكر حديث خباب بن الأرد أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد هذا الحديث عظيم له روايات كثيرة في البخاري وفي غيره والحديث عن خباب قال هاجرنا مع رسول, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم ياكل من اجره شيء يعني اجره ماذا الدنيوي وهو الغنائم والعطايا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم احد فلم يوجد له شيء يكفن فيه تعرفون ما ذكره اهل السياق؟ ان مصعب بن عمير كان ماذا من اغنى شباب قريش وكان من احسنهم لباسا وكان رضي الله عنه ارضاه يعرف بطيبه اذا مر ماذا في مجالس قريش وكانت امه ماذا كما ذكر اهل التراجم كانت امه تعنى بتدليله لما ترى فيه من وسامه ونجابه فكانت ماذا تغرق عليه وتغدق عليه ماذا من المال وحسن اللباس وهو أحد من احد من كان يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما راه ابن قمئ اذهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مسعب اذا لبس لامة لامة الحرب كانه من كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكره للسير ان مسعب فدى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بنفسه مسعب هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصته المشهوره وكان هو ماذا اول سفير في الاسلام علم ماذا الانصار على يديه اسلم كثير من ماذا من الأنصار بعد بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية لكن انظر النهاية العظيمة قتل يوم احد فلم يوجد له شيء يكفل فيه إلا نمرة رضي الله عنه من نمرة هي الشملة التي فيها الخطوط أو قيل برد من صوف أو برد فيه بياض وسواد فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ذاك الشاب ماذا المترف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر يقول خباب ومنا من أينعت ثمرته فهو ماذا يهديبها يقصد نفسه وغيره هذا الحديث عظيم في فضل من في فضل مصعب رضي الله عنه وجه الاستشهاد به ساقه المؤلف ماذا في رواية في البخاري في رواية في البخاري أن عبد الرحمن عوف قال قتل مصعب وهو خير مني في رواية وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده وقتل حمزة أو رجل آخر وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده انظر اللطيفة عبد الرحمن أحد العشر المبشرين بالجنة يرى أنه ماذا ان مصعب وحمزة أفضل وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الحديث ساقه المؤلف وجل استشهاد منه أنه ماذا قال ولم يكن له يترك إلا ماذا نمرة وهي أو نمرة وهي قلنا ماذا الشملة من ماله فالعلماء قالوا أن الكفن يكون من رأس المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين ماذا في لباسه في النمرة ولا مال غيره أو غيرها وهو قول جمهور العلماء فمعناه أنه لا يؤخذ من الثلث بل يقدم على سائر الحقوق وقيل يقدم على الزكاة لو بقي على ميت زكاة وليس عنده ماذا الا مال يسير فهل يقدم الزكاه ام الكفن قيل يقدم الكفن وهل يقدم على الدين قال يقدم على الدين واستدلوا بهذا الحديث لان مؤنه تجهيزه وكفنه مقدم على الدين ما وجه الاستدلال قالوا حيث لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين مستغرق او لا والقاعده ان ترك الاستفصال في حكايه الحال مع قيام ماذا الاحتمال ينزل منزلة العموم من مقاله بسطها الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ماذا أن يدفنوه ماذا في شملته التي عليه جيد ما سأل النبي هل عليه دين هل عليه حقوق هل عليه بقية زكاة ما سأل وإن مباشرة ماذا أمرهم بأن يدفنوه في هذا مال هذه الشملة مال جيد أمرهم أن يدفنوه فيها فقال العلماء ترك الاستفصال ماذا في مقام الاحتمال جيد ينزل منزلة العموم من المقال فنقول ماذا أنه مقدم على الدين وعلى الزكاة نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الكفن من جميع المال وباب ليرد على من من قال أن الكفن يكون من الثلث نعم. وباب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد وباب إذا لم يجد إلا كفنا. كفنا لا يوالي رأسه أو قدمي غطى رأسه وبابه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة لماذا ذكره الامام في الهجرة البخاري في كتاب الهجرة <تصفيق> للواة عبد الرحمن هاجرنا مع رسول الله ومنا من الحديث طيب الحديث الاخر عن خباب أيضا أن حمزة لم يجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قدمي قال عن رأسي حتى مدت على راسي وجعل على قدميه لإخ رواه احمد وإسناده وإسناده صحيح واستدل به كذلك على ما ذكر في البخاري. نعم باب الذي نعم. قال رحمه الله ها بلى كيف عارض اين وجه المعارض طيب هي هي هذه مساله ستاتي بعد قليل هل الشهيد جيد اذا قتل وعليه ثياب هل يكفن في الثوب الذي عليه فقط ام يكفن بثوب غيره مساله محل خلاف هذا اولا ثانيا يظهر ان الذي تعرف مسعى مثل به وشقت ثيابه جيد فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه ماذا من الشمل لما نزع الجلود والحديد والات الحرب اكتفى بالشمله فلا يعاد لا انما الذي لا الذي هو انه لا يغسل ولا يصلى عليه اما التكفين فيجوز وان كان الاولى أن ماذا أن يدفن ماذا بثيابه نعم كما سبق وسياتي كذلك نعم, نعم قال رحمه الله باب استحباب احسان الكفن من غير مغاله قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه ابن ماجه والترمذي قالوا عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبضا فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن يقبر الرجل ليلاً حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه أحمد ومسلم وابو داود قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفلوني فيها قلت إن هذا إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو, إنما هو للمهله مختصر من البخاري باب استحباب إحسان الكفن من غير مقالة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أنه يستحب أن ماذا يحسن كفن المسلم ولا يبالغ في ماذا في ثمانه ويغالى. وذكر حديث بقتادة قال قال رسول الله إذا ولي أحدكم أخاف يحسن كفنه. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي وهو حديث حديث صحيح صحح الترمذي وغيره. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفنا في كفن غير طائل أي حقير غير كامل الستر غير كامل الستر وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه أن يقبل الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر انسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كف كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنه رواه أحمد ومسلم وابو داود ثم ذكر حديث عائشة أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به دع من زعفران لدع يعني فيه بقع. من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وفي لفظ جديدين فكفنوني فيها قالت ان هذا خلق يعني قديم باد غير جديد فقال ان الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة أو للمهله هكذا تأتي الميم على ثلاثة ماذا بضم الميم وفتحها وكسرها نعم والمراد به الصديد والمراد به الصديد الذي يكون بعد الموت أخرجه البخاري مختصراً قصة جاءت في البخاري قالت عائشة دخلت على أبي بكر فقال في كم انظر في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية جمانية في الروايه ليس فيها قميص ولا عمامة وقالها في أي يوم تفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين قال في فاي يوم هذا قالت يوم الاثنين قال في فيما بيني وبين الليل يعني في فيما بيني وبين الليل لأن يكون موتي فكان فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوب هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها قلت إن هذا خلق هكذا بعض الروايات ربطت خلق لك صح خالق قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة فلم يتغف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح وهذا دليل على فراسته ومعرفته رضي الله عنه خرج البخاري في باب الثياب البيض للكفن وباب الكفن بغير قميص وباب موت يوم الاثنين وباب الكفن بلا عمام انتبهوا لباب موت الاثنين لطيف هذا لم يصح عند البخاري حديث موت يوم الجمعه الذي جاء في فضل من مات يوم الجمعه وليلتها هو في مسلم وقد ضعفه كثير من العلماء هو احد الحديث المنتقده في صحيح مسلم فالبخاري لم يصح عنده فاتى بحديث يوم الاثنين يوم الاثنين لكن لم يرد فيه صريحا الفضل لكن هذا من حسن تبويب وتاليف البخاري سؤالي لما أعاد حديث جابر مع أن حديث أبي قتاده قد يغني عنه أو لماذا ذكر حديث أبي قتاده مع أن حديث جابر يدل على المعنى نفسه بل لفق قريب إلا أن يضطر هو أكرر قال حديث الترمذي إذا ولي أحدكم لا والثاني لا. إذا كفنا أحدكم قال ذلك لا هذه في هذه في القبر في الليل لكن المسألة في الكفن ها الزجر الزجر النبي في مساله القبر ليلا يعني انا اقصد ان حديث جابر يغني عن الحديث الاول الحديث جابر فيها انه كان غير طائل فزجر النبي وقال اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه فلماذا اتى بروايه الترمذي وابن واجه اذا ولي احدكم كفنا اخاه فليحسن ها طيب كل المعنى واحد كفن احدكم فليحسن كفنه فليحسن كفاه يعني زياده الطاه اذا يكتفي بالثاني يكفي الثاني اللي اريد ان اقول ان الثاني يغني على الاول أحسنت إذا ولي إما أن يكون ولي هو أو وصي واضح فكأنه من الواجب عليه فإذا أتى بهذه اللفظة أما الثاني إذا كفل أحدكم أخاه فانظر دقة الإمام رحمه الله هذا من حسن صنعته وجودة تأديفه الأحاديث دليل على وجوب تحسين كفن الميت، وذلك بأن يكون حسنا في ذاته نظيفا ساترا لجميع بدن الميت قال البغوي المراد من هذا التحسين هو البياض والنظافه لأن لا كونه مرتفعا ثمينا قال النووي وفي الحديث الأمر بإحسان الكفن قال العلماء وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالات ونفاسته وانما المراد نظافته ونقائه وكثافته وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا لانه ماذا لا افخر منه ولا احقر منه حديث ابي بكر دليل على ان بكر لم يكن يرى ماذا المغالاه في الاكفال ويؤيده قوله انما هو ماذا للمهله اي للصديد قال ابن حجر ولا يعارضه حديث جابر في الأمر بالتحسين الكفن فانه جمعوا بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالات على ماذا؟ على الثمن وقيل التحسين حق للميت فإذا أوصى بتركه كما فعل الصديق جاز وفي الحديث فوائد استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر فإن أبا بكر أراد أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وجواز التكفين في الثياب المستعمله المغسوله وايثار الحي بالجديد والدفن بالليل وصحه فراسة وثبات ابي بكر عند وفاته ومنه اخذ المرء العلم عمن هو دونه فان ابي بكر اعلم الناس بماذا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل وسلم نعم إذا كفنا أحدكم أخاه، أخاه المراد بها هنا ماذا؟ ليست اللقبية، إنما هي العهديه يعني كفنا مسلم إذا كفنا مسلماً نعم. باب الذي يليه نعم. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم مسلف في ثيابه الكف من فوق سيأتي لشار إليها في الحديث باب الذي يلي. سبحان. قال رحمه الله باب صفة الكفن للرجل والمرأة. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب قميص قميصه الذي مات فيه وحلة النجرانية الحلة ثوبان رواه أحمد وابو دول قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامه أدرجا فيها إدراجا رواه الجماعة قال ولهم إلا أحمد والبخاري ولفظه لمسلم وأما الحلة فإنما شبها على الناس فيها إنما اشتريت لكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة في ثلاثة أثواب بيض سحورية قال ولمسلم قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي قال وعلى ليلى بنت قانف, بنت قانف الثقافية قالت كنت في من غسل أمك الثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوب ثوبا رواه أحمد وأبو داود قال قال البخاري قال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذان والوركان تحت الدرع نعم بعد أن ذكر المؤلف مشروعية التكفين وإحسان الكفن بين صفات الكفن فذكر حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه ثواب قميص الذي مات فيه وحلة النجرانيه قال الحله ثوبان رواه احمد وابو داود هذا الحديث رواه احمد وابو داود وفيه وكذلك البيهقي وابن ماجه وابن ابي شيبه والطبراني وهو حديث ضعيف فيه يزيد بن ابي زياد تغير وضعفه حديثه وقال النووي مجمع على ضعفه والحديث ضعفه انه يوبن الملقن ابن حجر وقد اتى به المؤلف ليبين قول من قال ان النبي كفن في هذا لان اختلف العلماء فيما كفن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجاد ابن الملقن في كتابه القيم البدر المنير في سياق الاحاديث الواردة في كفن النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا من الامور التي ينبغي لعنى بما كفن النبي صلى الله عليه وسلم فساق سياقا جميلا رحمه الله وبيص الصحيح منها والضعيف واتى على حديث عباس وضعفه وقال إنه ضعيف متفق على ضعفه ثم ذكر حديث عائشة قالت كفنا رسول الله وسلم في ثلاثة ثواب بيض سحولية جيد جدد يمانية جدد يمانية ليست في الصحيحين ليست في الصحيح هذا من وهم قد يكون من وهم المؤلف أو من النساخ الله أعلم قيل السحولية هي القصار لانه يسحلها بغسلها إيه. وقيل سحولية قلية باليمن نسبة إلى قلية باليمن، وقيل بضم سحولية بضم السين والحاء بمعنى ماذا الثوب الأبيض النقي الثوب صحيح سحولية وسحولية جيد الثوب الأبيض النقي لا يكون إلا من قطن لا يكون إلا من قطن الأكثر حديث كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جيد ليس فيها قميص ولا عمامة ادرجة فيها ادراجة لاحظوا ليس فيها صفة لأي شيء صفة لثلاثة لثلاثة أثواب مهم هذا نعم قال ابن قدامة وهو أصح حديث في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتني أخوان كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما سمعت ويصلى عليه فصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف بأحواله نعم عائشة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مسلم اعتنى الإمام مسلم رحمه الله بأحاديث تكفين النبي صلى الله عليه وسلم فذكر رواية عائشة كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية من كرسف لم نذكرها هنا من الكرسف هو ماذا؟ القطن الصرف ليس فيها قميص ولا إماما وترد عائشه على من قالت إن النبي ماذا كفن في قميص أما الحلة التي جاءت في رواية الضعيفه أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أو ثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لا سنها حتى وكفن فيها وكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعه وتصدق بثمنها وفي روايه فرفع عبد الله الحله فقال أكفن فيها ثم قال لم يك يكفن فيها رسول الله وكفنوا فيها فتصدق تصدق بها سئلت عائشه انا ابي سلمك انه قال سألت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله فقالت في ثلاث أثواب سحولية نعم <تصفيق> ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النساء وصحعه التلبذي والحديث أخرجه الشافعي وأخرجه كذلك البيهقي والحاكم وصححه الحاكم موافقه الذهبي وصححه النووي وابن الملقن وله شاهد من حديث سمرة ابن جندب عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم صحاب بن حجر ولفظه إلبسوا من ثيابكم البياب فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم وله شواهد أخرى وقد بواب عليه النسائي باب أي الكفن خير ثم ذكر حديث ليلى بانتقائف الثقافية في ماذا كفن كرثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه أحمد وابو داود ورواه البخاري في التاريخ الصغير والطبراني والبيهق وسكت عنه ابو داود والمعلوم ان ما يسكت عنه حسن عنده وأله ابن القطان بن ابن حكيم قال النووي هذا الحديث اسناده حسن إلا رجلا واحدا لا اتحقق حاله ولما جاء في خلاصه النووي حسنه وقال المنذري غريب وقال المنذري غريب قال البخاري قال الحسن الخرقه الخامسه يشد بها الفخذان والوركاني والوركان تحت الدرع <تصفيق> قد يغني عن حديث ليلى هذه ما جاء في بعض الفاظ حديث معطية أنها قالت وكفنها في خمسة أثواب وكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي يغني هذا اللفظ ان اللفظ ماذا حديث ليلى إن كان ضعيف قال الحافظ من حجر وهذه الزيادة صحيحة الإسناد تعيد الزيادة وكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما تخمر الحي وكما يخمر الحي وخمرناها يعني غطيناها طيب في حديث الباب مسائل أولها إشارة إلى وجوب تكفين الميت كما تقدم هو وإجمع المسلمين ثانيها دل حديث ابن عباس وعائشة برواياته على أن السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب أي ثلاثة لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية قال الترمذي والعمل على هذا الحديث على حديث عاش عند أكثر اهل العلم اصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقد ذهب الحنفية إلى أن أثواب الرجل يعني كفنه إزار وقميص ولفافة واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ضاعفنا. وعند المالكية أفضل الكفن خمسة أثواب لكن الأقرب ما عليه الجمهور الأقرب ماك عليه الجمهور وكره الحنابل والشافعية أن يزاد في الكفن على ثلاثة أثواب في الكفن ويجوز في ثوبين أو في ثوب كما سيأتي والدليل على الثلاثة أن الله رضي لنبيه واختار لنبيه أن يكفن في ثلاثة أثواب صلى الله عليه وسلم فلم يكن الاختيار إلا لما هو ماذا أفضل وأكمل نعم أما المرأة الجمهور على أنها تكفن في, كم؟ في خمسة أثواب بيض إزار وخمار وقميص ولفافتين قال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب وإنما استحب ذلك خمسة لأن المرأة تزيل في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته ثالثا الحديث دليل على استحباب تكفين الميت إذا النبي سلم كفنا في ماذا في ثلاثة أثواب أثوأ كما ذكرت عائشة سحورية ما تفسر بأنها قطن من كرسوف أو ماذا من قطن ماذا من اليمن جيد أو أنها بيضة على الخلاف في تفسير السحورية أو السحولية هنا الحديث دليل على استحباب تكفين الميت في ثياب البيض وأن الأبيض أفضل من غيره لأنه كما جاء من خير ثيابكم ولأنه كما جاء في حديث سمرة ولأنه أطهر وأطيب ولأنه اختيار الله لنبيه أن يكفن في ثياب بيض ويجوز التكفين بغير البياض يجوز لكن المستحب أن يكفن في ثياب بيض رابعها استحباب لبس الثوب الأبيض ويدخل فيه القميص والعمامة والآن الغترة وما جد فانه يستحب لبس للنبي قال ماذا البسوا من ثيابكم البياض فانها أطهر واطيعوا في الروايه الاخرى فانها من خير ثيابكم نعم خامسا صفه الكفن قال ابن قدامة المستحب ان يؤخذ احسن اللفائف واوسعها فيبسط اولا ليكون الظاهر للناس احسنها فان هذه عاده الحي يجعل الظاهر هو افخر ثيابه ويجعل عليها حنوطا واضح طيبا ثم يبسط الثاني التي تليها في الحسن والسعة عليها ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ثم يبسط فوقها الثالثة ويجعل فوقها حنوطا وكافورا ثم يحمل الميت مستورا بثوب فيوضع فيها مستلقيا لأنه أمكن لإدراجه فيها ويجعل ما عند رأسه أكثر مما أكثر مما عند رجليه ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن ويجعل منه بين اليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد شيئا مما خرج حين تحريكه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرفان كالتبان ثم يثنى الطرف اللفاف العليا على الشقه الأيمن ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر ثم يفعل بالثانيه هكذا والثالثة هكذا ثم يجمع ما فضل عند الرأس لأنه قلنا يكون عند الرأس ماذا أكثر مما عند الرجلي ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه جيد فيرد ما فضل عند رأسه على وجهه ويربط وكذا ما فضل عند رجليه فيربط وإذا وضع في القبر حلت جيد ولا ذكر ابن القدام قال ولا يشرع خرق ماذا كفانه وإنما تحل وإنما تحل المسألة السادسة هل الأمر على الوجوب إلبسوا من ثيابكم وكفلوا ليس على الوجوب إنما هو على ماذا على الاستحباب إنما هو على الاستحباب تبقى مسألتين الأولى هل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بقي عليه قميصه جيد لأن في الرواية لاحظ ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا من علامة ما استدل بقوله أدرج إدراجا أنه لم يكن عليه قميص أنه غسل بالقميص ثم نزع القميص وكفنا في ثلاثه فيابث ماذا السحوري وهذا أقرب مديين أن عيشة قالت كفن في ثلاثة أثواب به سحوري لم تذكر القميص الذي كان عليه نقول القميص كما قالت عائشة نجرد موتانا كما نجرد موتانا فغسل صلى بالقميص والرجال يدلكون على القميص لكن لما فرغوا ماذا من غسله صلوات الله والسلام عليه ماذا جرد أدرج في ماذا في الكفن إدراج وأزيل ماذا الكفن وقال بعض أهل العلم أنه بقي القميص عليه وسلم ولم يعد من الأكفان هذا, هذا قول المسألة الثانية الثانية <تصفيق> هل المرأة لما نقول تكفن في خمسة أثواب هل يشرع أن يزاد في بعض المواطن؟ نعم قال بعض لما يشرع في المرأة أن تزاد في, في بعض المواطن كالوركي وكالصدر جيد ومحال ماذا التي تكون عند المرأة فيها ماذا بروز أو ظهور جيد لاحظوا قال الحسن خلقة الخامسه يشد بها الفخذان والوركان أو الوركان جيد يشدان بها شد جيد وإن لم تذكر في الرواية جيد الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما أعطانا رسول الله ماذا الحقيقة وهو الإزاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الآخر كم صارت من ثوب خمسة ثياب له أن يزيد في بعض ما ذكرنا من الثياب الخمسة من الثياب الخمسة الباب الذي يرينا هنا خرقة يعني قصيرة أي نعم تشد بها شد نعم قال رحمه الله باب وجوب تكمل. قال إن تكون الخلق كأنها لفافة تلف على الفخذ والركن. قال رحمه الله. حتى حتى للرجل ولا فقط لا لا مخصوص أكثر بها قال رحمه الله. عن تفاصيل التغسيل والكفان ذكر الفقهاء مفصلة في في كتبهم لم نتعرض لبعضها قال رحمه الله باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ننزع عنهم الحديد والجلود. وقالت في نوهم بدمائهم وثيابهم. الله أحمد وابو داود وابن ماجه. قالوا عن عبد الله بن ثعلبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم. وجعل يدفن في القبر, في القبر الرهضة ويقول قدموا أكثرهم قرانا رواه أحمد باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها لاحظ قال باب وجوب فالمؤلف يرى ما المذهب من الحنابلة أن الشهيد يجب تكفينه في ثيابه التي قتل فيها وذكر حديث من عباس أمر رسول الله وسلم وموحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال دفنوهم بدمائهم يعني مع دمائهم بدون غسل وهذا ما يستدل به على على أن الشهيد لا يغسل، وثيابهم التي هي ملطخه ماذا؟ بالدم الحديث رواه أحمد وبداو وابن ماجه والبيهقي وفيه علي بن عاصم سيئ الحفظ وقد ضعف الحديث ابن نقل ابن حجر. ثم ذكر حديث من عبد الله بن ثعلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم والتزميل من التلفيف يعني لففوهم جيد بتأ وجعل يدفن في القبر الرهض ويقول قد اكثرهم أكثرهم قرآن احمد أحمد والنسائي ولفظه قال لقتل أحد لفظ النساء زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلام ماذا يكلم في الله جرح إلا يأتي يوم القيامة يدما لونه لون الدم وريحه ريح المسك وهو حديث صحيح ويشهد له لهذا الحديث ما جاء عند عبد الرزاق عن جابر قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء الذين قتلوا يوم إذن يعني يوم أحد فقال زملوهم بدمائهم فإني قد شهدت عليهم فكان الرجل فكان الرجل يدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر وأخذر للقرآن في حديث الباب مسائل أولها ما تقدم من أن الشهيد لا يغسل وهذا ما عليه أكثر أهل العلم ثانيها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب والدماء وظاهر الأمر الوجوب ثالثها كما قال الإمام وجوب ثالثها مشروع نزع كل آلة الحرب عنه من الحديد والجلود وغيره رابعها فضل حامل القرآن وحافظه يمسا قال قدموا ماذا القرآن نعم خامسها جواز ماذا أن يدفن في القبر الرحط جيد وهي الجماعة الاقل من العشر أو أن يجمع فيه الواحد والاثنين والثلاثه من الرجال نعم باب الأخير. قال رحمه الله باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا رواه أحمد قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا رواه الجماعة قال قال وللنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ما عليه جماهير العلماء من مشروعية تطيب بدن الميت بالطيب بأنواع، وماذا؟ وجعل ذلك في كفنه وأنه يستثنى منه المحرم. ابتدا بحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتُم الميت فأجمروه ثلاثه رواه أحمد. وعند أحمد كذلك بلف إذا أجمرتُم الميت فأوتروه. والمراد بأجمرتُم طيبته وهو ماذا البخور جيد والحديث في المسند وخرجه ابن ابي شيبه وأبو يعلى والبزار وابن حبان والبيهقي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ثم ذكر حديث ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه اذ وقع عن راحلته فوقصته فقتلت في لفظ وفي لفظ فأوقصته وفي لفظ فأقصعته وفي لفظ فاق ماذا اقصعته وعصته تقديم العين على الصاد هكذا في صحيح مسلم بأكثر من لفظه في البخاري فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوا والحنوط اختلاط من طيب تعدل للاموات خاصه يذر بين الاكفان ولا تخمروا اي لا تغطوا راسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً رواه الجماعة ودخرجه البخاري في باب المحرم يموت بعرفه ولم يأمر النبي أن يؤدى عنه بقية الحج وهذا في مسألة لطيفه من يموت في الحج هل يشرع لوليه أن, مثلاً أن ينيب أحداً يحج عنه في العام الذي يليه أو يكمل عنه في نفس العام لا يشرع وهذا من تبويب البخاري وهو قوله أكثر ولم يأمر النبي أن يؤدى عنه بقية الحج باب واخرجه كذلك في باب الكفن في الثوبين وباب الحنوط للميت وباب كيف يكفن المحرم وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وباب سنة المحرم إذا مات وقال وللنسائي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة محرمان في البخاري ملبياً كما مر معنا وفي لفظ يبعث, يبعث يهل ملبياً من الإهلال التلبية والحديث كما هو في النساء هو حديث صحيح الحديث الأول إذا اجمرتم الميت هو دليل على ماذا؟ على استحباب الطيب للميت على الدليل على استحباب الطيب للميت وأنه يطيب بدن الميت وماذا؟ وهو قول جماهير العلماء وانه يكون التطيب ماذا وترا وانه يكون التطيب لماذا ساق الامام حديث الذي وقصته الناقه ما وجه الاستدلال به فدل على أن غير المحرم يطيب نعم. طبعا الحديث دليل على مشروعية ماذا تحنيط الميت وتطيبه وجه الاستدلال من حديثين رواية البخاري ورواية النسائي أن سبب النهي عن تطيبه وتحنيطه أنه كان محرما فدل على أن غير المحرم يطيب ويحنط بدنه وكفنه فإذا انتفت العلة الإحرام انتفى ماذا الحكم فينتفي النهي عن تطيبه، فدل على أن المشروع أنه يطيب وكأن الحنوط للميت كان متقررا عنده قال البيهقي فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام وقال بعض المالكي إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم فماذا المخالفة. من منع علم ماذا الحنوط للمحرم ولكنها أنتبه واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال لا منط إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها لا صحيح أنه يستدل بها والحديث دليل على مشروعية أن يصنع بالميت المحرم ما يصنع بالميت غير المحرم من التغسيل والتغفين والصلاة إلا أنه ماذا يجتنب ماذا أمره الأول الطيب والثاني تغطية, تغطية ماذا تخمير رأسه نعم في الحديث دليل على جواز التكفين في الثوبين فانه قال ماذا ولذاك ساق الروايه كفنوه في ثوبيه جيد من يعني لم ساق روايه النسائي عشان شيخنا الذي الذين فيهما هذا هذا واحد انه في الاولى قال لم يقل الذي احرم فيه والثاني قال الذي احرم فيهما جيد الثانيه ولا تمسوه بطيب منقوله قال فيها ماذا ولا تحنطوا فكانه كذلك هنا أوسع من حلوط الحلوط ما هو قلنا اختلاط من طيب كانت تعرف لمن توضع في الاكفان معروفه لما قال طيب دل على عموم الطيب انظر النسائي كيف كان فقيه النسائي لما انتهى هذا الحديث اتى بعد بباب حديث قال باب المسك انظر فقه علما كان على يعني على صنع عجيبة كأن النساء يشير إلى مسألة طبعا في الصحيح مسلم أن أفضل الطيب المسك فلما ذكر هذا الحديث الإمام النساء حديث الباب جاء بعده بباب المسك فكأنه يشير إلى مشروعية أن يطيب بأحسن الطيب وهو المسك أو غير بوم النساء في كتاب الجنائز باب المسك بعد باب كيف يكفن المحرم إذا مات وذكر في حديثه بصعيد الخدري أطيب الطيب المسك وقال صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك وكأنه يؤكد الطيب للميت وأن أفضله المسك وكان ابن عمر يطيب الميت بالمسك وجعل في حنوط أنس ضرة من مسك قال ابن المنذر كل من نحفظ عنهم من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت يعني تطيبها واستحب كثير منهم أن يكون ذلك ويترا أن يكون ذلك ويترا نقف هنا والله أعلم وصلى الله وسلم بارك على رسول الله سم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا نعم سقط عن الحج وذلك فضل الله, أحسن الله والحكمة هيك. لم نذكرها ما الحكمة من أنه يعني يكفن في ثوبي ولا يغطى رأسه ما الحكمة نعم قيل الحكمة نفس الحكمه في دم الشهيد وهي استبقاء اثر العباده المستحسنه نعم لانه ما زال محرمه ما تحلل وانتهى واضح فراد الشارع الحكيم ان يستبقي اثر العباده اعطوني مثال ثالث على استبقاء اثر العباده قاس عليه الحنابلة لو احسنتم في خلوف فم الصائم قالوا ولا يستحب السواك وهو صائم الا بعد الزوال تذكرون جيد وكرههم، ق... وكرهوا العلماء قبل الزوال جيد واستدلوا بماذا قالوا لأنه ماذا أثر عبادة فاستحب بقا وقلنا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم صلى الله عليه وسلم شيف ينتهي قبل عشر التحلل هل يفرق بين ما قبل التحلل بعد التحلل لا لا حتى ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلات العموم من المقام ما قال النبي فلو مات في أو وهو محرم قد لبى بالاحرام جيد فيبقى سواء كان وقف بعرفه او لم يقف نعم في شيء نعم احسن الله انيكم يقول هل صحيح ان هناك شهيد العشق وما صحت حديث من عشق فعف ف... كتما فمات فهو شهيد. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وقد أطال ابن القيم رحمه الله كلام عليه في كتابه الكتاب الأول في ماذا؟ ها في كتابه الشهير الدواء, الدواء جواب الكافي، وتكلم عن في بدائع فواعد والحديث ضعيف، وقد تكلم الشيخ السالم تيمية كذلك في مواطن كثير على هذه المسألة وضعف الحديث نعم. أسر الله عز وجل أن يعلمنا وياكم علم النافع ويرزقنا وياكم يا من الصالح ونجعل اجتماعنا اجتماعا مرحومة وتفرقنا بعده وتفرقا معصوما اللهم بعلمك الغيب.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 اللهم إنا الهدى والتقى والتقا والغنى اللهم إنا سلوك البرة والتقو ما ترضى اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم اغفر لنا ولوالدنا اللهم اغفر لنا ولوالدنا اللهم اغفر لنا ولوالدنا اللهم اغتمن لنا, لنا بخاتمة الحسن اللهم اغتمن لنا بخاتمة الحسن وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهاد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تراضي ان غير غضبان اللهم صل وسلم مبارك على رسول الله